أهلاً أخونا أبو يوسف بارك الله فيك أعتذر جدا، أعتذر جدا أخي أبو يوسف أولكم اللقاء ودعونا بالشفاء يا أخونا أبو يوسف ودعونا بالشفاء بارك الله فيك بس طهور إن شاء الله أخي موحل جزاك الله أخي بسم الله عز وجل وشاهده يا آخر حتى لا نتأخر على القوار طيب أنا أقدمك إن شاء الله طيب حتى فقط حتى لا نقع بالظل سوف أقدمك إن شاء الله أسواب عندك حياك الله يا مزاحب حياك الله خد كبير لكن أنت تقول أنت سني وان شاء الله أنا جميع أهل السنة من أشاعر أنا أقدمك إن شاء الله راح أقدمك ليش مستاجر هذا الرزق وهناك شبه بجماعة عند أهل السنة بين صوفية وأشاعر على صحيح البخاري على كتاب صحيح البخاري درجة أن الآن حملة يقودها الأزهر دفاعا عن صحيح البخاري الأزهر بما فيه من أشعرية وصوفية وسلفية الآن حملة يقودها الأزهر دفاعا عن صحيح البخاري الجميع أهل السنة تقريبا أجمعوا على أجمعوا على صحيح البخاري جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول جيش يغزو مدينة قيصر فهو مفضولا له وفي رواي عند أحمد أول جيش يغزو الأسطنبطنية وهذا الجيش كان بقيادة معاوية رضي الله عنه والله. ليش تضحك؟ تضحك على الحديث ولا تضحك مع عبدالله؟ من اللي أضحكك؟ لحظة من اللي أضحكك؟ تضحك مع عبدالله ولا تضحك مع؟ أعيكم السلام حي الله بتوفيك الله عبد الله يعني سبحان الله حطيت الماوس عليك حطيت الليت الأحمر على قصتك نص الجنة زين قلت عبد الله الحين نزلت طيب أعيكم السلام عبد الله وكيف انت ما تسمعني طيب خلك ما تسمعني طيب نبدأ درسنا إن شاء الله حيّلنا الإخوان معذرة على البارحة رجعت من العمل والله على أساس أخذ لنس ساعة بالصلاة المستعامة جريتها سبع ساعة معذرة على البارحة طيب حياكم الله جميعا خلونا نبدأ بعيدا عن الشياء وبعيداً عن العدمانيين وبعيداً عن الشبهات اتكلم باذن الله بما ينفعنا حي الله مؤاوية ان شاء الله انتظرني بس قرأ الدرس فانا شو الفائدة قدمك وانت ما ما قاعد تسمعني وانت ما قاعد تسمعني شنو الفائدة كل ما اتكلمك الله يهديك تقول انا ما اسمك طيب لا ما تسمع اذا ما هو ما هي الفائدة طيب. حيا الله عاوية الله التجويف. مشكلة هالشيعة بهذه ما تدخل إلا الفجر. آه. شغل البرنامج. شيء مخلك خلك إن شاء الله نعطيك فرصة وتكمل معه أقوله موحد إذا حا إذا أقول موحد حاب إن شاء الله بس عطنا نص ساعة بس. عطنا ثلاثين دقيقة بس إن شاء الله ونحاول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وداه إذا تكلمنا في اليومين على الجواب المجمل اللي عرضه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهج الشيخ الرد على أهل البدع أما يعني يكون مجمل أو مفصل بيّن الجواب المجمل والآن يقول وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم منها قولهم لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره إذن هذه الشبهة التي تحتاج إلى جواب مفصل. خياك لا يضاعف غير الجميع. هذه الشبه التي تحتاج إلى جواب مفصل. وهذه الشبه كانت تطرح في في نجد أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب <تصفيق> الشيخ يرى بأن مثل هذه الشبه تحتاج إلى جواب مفصل، وليس كالشبهات السابقة التي أو كالرد السابق اللي هو رد مجمل. ودائما من يستدل بالربد المجمل هم أهل الفطرة السليمة من عوام أهل السنة يقول فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصد يصدون بها الناس أعنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله. بنشهد عنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فضلا عن فضلا عن عبد القادر أو غيره. إذا هذا قول المشركين سابقا والآن يقولون بأنهم لا يملكون. لا الأنبياء ولا غير الأنبياء لا يملكون نفعا ولا ضرا من دون الله عز وجل فضلا عن عبد القادر وقلنا سابقا أو في الدرس السابق أن عبد القادر هو من أصحاب الإمام أحمد من أصحاب الإمام أحمد بن حمدل عبد القادر بن صالح الجيل الحنبلي من أهل العراق وهو من علماء الحنابلة له كتاب اسمه غنية الطالبين شرحه شيخ الإسلام نتيمين وعلق شيخ الاسلام على بعض الأخطاء اللي كتبها عبد القادر الجيلاني لكن بالجملة هو من علماء أهل السنة والجماعة وعند بيان شيخ الإسلام على بعض الأخطاء التي وقع بها لكن حتى الأخطاء اللي بينها شيخ الاسلام على عبد القادر الجيلاني لم تكن عقائدية يعني مسائل يقع بها اي عالم لكن المشكلة في طلبة واتباع عبد القادر الجيلاني غلو في هذا الرجل الصالح حتى عبدوا الان بعض الصوفية من اهل العراق يفعلون عن قدر عبد القادر الجيلاني كما يفعل الشيعة الاثنا عشريه بال كما يفعل الشيعة الاثنا عشريه إذا في مشرف تكست بس ينتبه لي للتكست لان كثير لا ارى التكست حقيقة انا مركز على الكتاب كما يفعل الآن الشيعة الاثنا عشريه عن قدر علي والحسين رضي الله عنهما والطريقة الجيلانية هذه تفرع منها الدشتية وإذا قيل الدشتية ترتبط مباشرة بجماعة من بجماعة التبليغ جماعة التبليغ خصوصا اللي موجودة في الهند وفي باكستان جماعة التبليغ اللي موجودة في الهند والباكستان أكثرهم يرجعون إلى هذه الطريقة طريقة صوفية مأخوذة من الجيلانية نعم حسن تخبرت. جماعة التبليغ اللي في باكستان والهند طريقة صوفية ترجع إلى الطريقة الجيلانية أو خرجت من هذه الطريقة الجيلانية وإن كان نشاطهم طيب يفترون على المدن ويدعون الناس لكن حقيقة جماعة التبليغ اللي في القارة الهندية جماعة لديها حتى شرك بالله عز وجل لديهم قبر رجل إذا ذكرني فيه في موحد هذا القبر يذهبون إليه وفيه توسل وفي مظاهر الشرك واضحة عندهم. والله أعلم عن جماعات التبريغ اللي موجودة في الوطن العربي هل هي كما أو كالحال اللي موجود عليه هذه الجماعة في القارة الهندية أم لا والله أعلم أن الجماعة هذه الموجودة في السعودية تأثرت بالدعوة السلفية اللي موجودة الجماعة اللي موجودة في الخليج تأثرت بالدعوة السلفية أنا شتت فكري التكست ما أدري العلم ما راح أمضر إلى التكست ما دام يقول معاوية موجود هو يصل بس في لمسات جميلة من نخولها موحد ما ودي أن نقول الله أعلم أن الجماعة, الجماعة التبليغ الموجودة في الخليج في السعودية في الكويت تختلف عن الجماعة الهندية أو اللي في القارة الهندية كأن تأثروا بالدعوة السلخية لكن هذا لا يعني أنهم ليست عليهم ملاحظات ملاحظات واضحة منها عدم اهتمامهم في مسائل التوحيد ومنها مسألة التجميع ويوجد منهم بعض الأفراد من يذهب إلى الهند من يذهب إلى الهند ذهابهم إلى الهند تحديدا إلى الهند حقيقة هذه نضع تحتها مليون خط وأمامها مليون علامة استفهام. لماذا الذهاب إلى الهند بالتحديد لأنه يوجد هناك بعض الرؤوس يزورونهم في الهند وهذا الرؤوس اللي موجودة في الهند أكثرهم على التصوف على الطريقة هذه الدشتية اللي ترجع إلى الطريقة الجيلانية مسألة خطيرة جدا مسألة خطيرة جدا ثانيا مساءل يحددون أنك لا بد أن تطلع 40 يوم بره وما أدري إيش ولا بد أنك فهذه من الملاحظات اللي اخذت عليها وعلى من الشيخ عبد العز بن باز عنه وانا اقول بان اللي موجودين في الكويت السعودية انا رأيت في الكويت السعودية انهم تأثروا بالدعوة السلفية العراق ما رأيته اللي في الهند وباكستان أنا التقيت فيهم في بعض الدول الأوروبية هم على التصور لديهم بعض المسائل الشركية تركيزهم على كتاب رياض الصالحين تقديس لهذا الكتاب تقديس لهذا الكتاب كتاب ما في شيء هو ولا باس بأن يتدارس الإنسان لكن فقط هذا الكتاب وكأنه والله أعلم أنهم يعني يتباركون ب بهذا الكتاب ولهم قصد فيه لهم قصد في هذا الكتاب وهذه من الملاحظات كذلك أن بعدهم بعد مثلا تطلع معاهم رحلة شي ولا شيء أجا ولا طلع لك واحد توه داخل أو توه مستقيم صار لك كم يوم يلا تفضل تكلم ايه تفضلت كله ويقعد هذا يجيبها مني ويردني ثانيا الطريقة اللي يستخدمونها يعني بهذه الصورة طريقتهم يعني تحديد تحديد أيام مثلا أربعين يوم كذا كذا هذه المسألة هل هي شرعية أو شرعية لأنهم أصلا يتعبدون بهذه الطريقة وهذه تحتاج إلى دليل يعني الله يعبر والطريقة الثانية اللي خرجت من الطريقة الجيلانية هي النقشة بندية الطريقة النقشة بندية الطريقة النقشة بندية لا أعلم إذا موجودة خارج العراق لكن في العراق قوية جدا ويمكن والله أعلم هي أقوى الطرق الصوفية والله أعلم أنها أقوى الطرق الصوفية في العراق بل, بل أصبحت حتى جماعة مسلحة وعن معروفين الصوفية أبعد الناس عن مساء القتال وهذه الأمور لذلك تجد دائما في التعريق عندما ترجع إلى الاحتلال قرنسي أو البريطاني كانوا دائما يقربون الصوفية لكن في العراق كسرت هذه القاعدة وأصبحت هذه الطريقة النقشة بلدية طريقة مسلح كان لها دور حقيقة في العراق وإلى الآن لكن الآن بعد الأحداث الأخيرة هذه تقريبا اختفت الآن لكن قبل سقوط الموصل كان لها دور كبير في العراق وأكثرها الآن من أكثر أهل الأنظار هذه المناطق المتصوفة ينتمون إلى هذه الطريقة والله أعلم أن ينتمي إليهم عبد الملك السعدي أعتقد ينتمي إلى هذه الطريق طيب يقول ولكن على مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله به إذن هذه شبهتهم أنهم يقولون الشيخ حمد عبد الوهاب يتكلم على من هو في زمانه يقولهم يقولون بأن لا النبي ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبد القادر يملكون نفع وضر ولكن نحن لدينا ذنوب وهؤلاء لهم جاه عند الله طيب فنحن نتقرب أطلب من الله به، أي أنه يقول نحن بسبب هذه الذنوب نحن نطلب من الله عز وجل بهؤلاء. يقول أنا بسبب هذه الذنوب أنا أطلب من الحسن لكي يكون واسطة بيني وبين الله عز وجل. طيب لماذا جعلت الحسن واسطة؟ لماذا جعلت عبد القادر الجليل واسطة؟ لماذا جعلت النبي صلى الله عليه وسلم واسطة؟ يقولك بسبب هذه الذنوب اللي عندي. أنا ما أقدر أسأل الله عز وجل مباشرة لأن أنا لدي ذنوب طيب فهذه واسطة بيني وبين الله عز وجل هذه واسطة بيني وبين الله عز وجل بسبب هذه الذنوب ودائما يستدلون خصوصا الشيعة الاثنى عشرين أقول لك لو موجود الآن ملك ملك لو رايح تقابل الملك الآن تدخلها مباشرة ولا لابد انك تمر عن طريق السكرتير و... او عن جواب الرجل العام يقول لا لا لابد ان يكون عن طريق السكرتير و... يقول لك وانا كذلك اذا ذهبت الى الله عز وجل انا لا استطيع ان اذهب مباشرة بذنوبي بما احمل من وهذا قياس فاسد بل هذا في تشبيه وتمثيل لله عز وجل صحيح او لا لأنك مثلت الله عز وجل بالمخلوق أنت ضربت الآن مثل بالله عز وجل بالمخلوق هذا بشر مخلوق وهذا الله عز وجل هذا الملك يطلب من الناس أن يكون عن طريق سكرتير ولكن الله عز وجل يقول لا وإذا سألك عبادي عني أني قريب ما قال اجعل واسطة بينك وبين, وبيني هذا قياس فاست كما ذكر أخونا الواحد. ثم يقول الإمام محمد بن الوهاب طبعا هذا الجواب الآن كله مفصل لا بد أن نتفصل بهذه الطريقة ثم يقول الإمام إن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه الشفاعة هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى العرب في مكة ووجد لديهم هذه الأصنام هؤلاء ما كانوا أو ما أنكروا أو ما كانوا منكرين لله عز وجل ولم يكونوا منكرين أن الله عز وجل هو الخالق أو الله عز وجل هو الرازم أو أن الله عزوجل هو الموت كانوا بذلك خالفوا على ذلك ولم يعترضوا على هذا ما اعترضوا على هذا وما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول بأن الله عز وجل هو الراس لا بلا. كانوا على هذا أصلاً. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم سواد منهم كانوا على هذا نعم كان منهم من ينكر وجود إله لكن أعتقد الله أعلم هذا فئة قليلة جدا ولكن الكثير منهم كان يقول بوجود الله عز وجل فارق لأيش يقولون بوجود الله عز وجل وأن الله عز وجل هو خالق الراس طيب ما الإشكال الإشكال كما ذكرنا أن هذه الأصنام اللي هي بالأصل لرجال من الصالحين الذات والعزة كلهم هؤلاء الرجال كانوا من الصالحين أن هؤلاء الكفار كفار قريش أو العرب اللي كانوا في مكة على ذاك أن العرب الذين كانوا في مكة على ذاك أبشر أخي أصلا نخلص من مرضوحنا إن شاء الله وقد مكتشاقنا أن العرب اللي كانوا موجودين على ذاك. كانوا يقولون أن لدينا ذنوب لا نستطيع أن نواجه بها الله عز وجل لا نستطيع, لا نستطيع أن نسأل الله عز وجل مباشرة. فلا بد أن نجعل واسطة بيننا وبين الله عز وجل ما هي هذه الواسطة يا كفار قريش يا عرب كان موجود في مكة على ذاك قالوا هي هذه الأصنام طيب ما هي هذه الأصنام هي مجسمات صغيرة لرجال من الصالحين كانوا على خير وصلاح ثم ماتوا فجعلنا لهم هذه التماثيل تقربنا إلى الله عز وجل لا نستطيع أن نواجه الله عز وجل بهذه الدنوب مباشرة هؤلاء واسطة بيننا وبينه. فبجاه هؤلاء فبجاه هؤلاء سوف يتقبل الله عز وجل لنا هذا الدعاء أو هذا الطلب طيب هذا القول أليس هو قول الصوفية الآن وشيعة اثناعشين؟ وهو نفس القول بعينه. هو القول بعينه. قرارهم، قرارهم بوجود الله عز وجل. الكلام عن الكفار قريش. قرارهم بوجود الله عز وجل. أن الله عز وجل هو الخالق الرازع. ما نفعهم شيء. بل استمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وقاتلهم. حتى يرجعوا إلى الدين الحق الدين الإسلامي لا إله إلا الله الدليل على ذلك ما جاء في كتاب صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لن كانوا يقولون أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض يقولون الله عز وجل هو الذي خلق السماوات لكن المشكلة بهذه الوسائط أو الواسطة التي كانوا يضعونها بين الله عز وجل وبين الدار هذا بالضبط ما يفعله اليوم الكثير من الشيعة الاثنى عشر يوم متصل يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون من دون الله عز وجل هذا الكلام شبعنا من عنده نعلم يجي لك بكل يعني رحابة صدر يقول لك نعم أنا أعلم أنا لا أدع الحسين أنا لا أقول الحسين الله عز وجل أنا أعلم أن الحسين لا ينفع ولا يضر من دون الله عز وجل أنا أعلم ذلك لكن أنا مذنب هو له جاه فأنا أتقرب بهذا الجاه إلى الله عز وجل هذا بعين ما فعله العرب في مكة عندما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه ووضحه من الآيات التي ذكرناها منها تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هذه الآية عظيمة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هذا الرجل الكفار قريش العرب نذك على جوابهم للنبي صلى الله عليه وسلم اننا لا نعبدهم ما نعبد هؤلاء لأنهم هم آله أو هم من خلقنا أو هم من ينزل المطر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أي نتقرب بهم إلى الله جل وجل بجاه هؤلاء نتقرب إلى الله مشكلة هذه نفس الكلام اللي موجود الآن ثم يقول الإمام حمد بن عبد الوخام فإن قال هؤلاء ويقصد بهؤلاء أهل الشرك أن الآيات أو الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أن كيف تجعلون الأنبياء أصناما وهذا رد تتوقع من أي صوفي أو من أي شيعي 12 أن هذه الآيات نزلت بالأصنام الآن لو تجلس تفهم الشيعي للصبر تقول أن هذه الأصنام كانت لرجال صالحين ما رح تقول لأن اللات والعزة هؤلاء كانوا من الصالحين ما رحض راح يقول لك أنت كيف نزل هذه الآيات التي نزلت بالأصنام على الأنبياء وعلى الرسل وعلى الأئمة وعلى هؤلاء الناس الصالحين يقول فجاوبه بما تقدم إذا الآن يأتي الجواب على هذه الشبهة كتاب اسمه كشف الشبهات أي شبه ورد, ورد. إذا كيف نجعل هذه الآيات التي نزلت بالأصنام نطبقها الآن على الواقع ونقول والله ليش تروح القبر عبد القادر الجيلان ونقرأ عليهم هذه الآيات ليش تروح القبر الحسين أو الحسن أو علي رضي الله عنه ونقرأ هذه الآيات راح يقول لك هذه الآيات نزلت بالأصنام ونحن نتكلم على أناس صحابة من آل البيت يقول فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن, أن الكفار يشهدون بالرغوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أرادوا أن أرادوا أن يفرقوا أو أن يفرق، أن يفرق، هني بالظبط. أنا عندي بالكتاب بالفتح ما أدري ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكراه. صحيح بالظبط. ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء هذا رائع الآن يأتي الجواب الجميل فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب جميل ويدعون عيسى بن مريم أن لو قلنا وسلمنا أن هذه الآيات نزلت في الأصنام أي ما هو ردكم على رد الله عز وجل على من دعا عيسى بن مريم يوجد أحد يشكك بأن عيسى بن مريم عليه السلام من الصالحين ومن الأنبياء لا يوجد أحد شكل ومع هذا ماذا قال الله عز وجل لمن جعلوا عيسى بن مريم أو عيسى بن مريم جعلوه واسط بينهم وبين الله عز وجل قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو والله هو السميع العليم إذن هذا الرد على هؤلاء الذين دعوا عيسى بن مريم وعيسى بن مريم لا شك بأنه نبي ومع هذا جعل الله عز وجل هؤلاء الذين دعوا عيسى بن مريم وجعلوه واسط بينهم وبين الله عز وجل قال بأن هذه عبادة قل أتعبدون من دون الله لماذا؟ لأنهم جعلوا عيسى عليه السلام بينهم وبين الله عز وجل ودعوا عيسى إلى أن أله عيسى بعد ذلك كما فعل الآن الشيعة الـ 22 كما فعل الآن الشيعة الـ 22 أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الله يقول أنه إله، ولكن أفعال أفعالهم وأقوالهم كذلك تبين ذلك أنهم يألون علي رضي الله عنه الله. تبين ذلك أنهم يألون علي رضي الله عنه الله. عليكم السلام ورحمة الله ومنهم من يسر ومنهم من يصرخ ثم قال الامام محمد قال اذكر له قوله واذكر لهم لهم ولا له عندكم واذكر له ولا لهم نعم نعم آه وصلنا إلى هذا الآن طيب يقول واذكر له واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون لا إذن الآن ذكر عيسى أن عيسى إذا تقولون أن هذه الآيات نزلت في الأصنام هذه نزلت في عيسى وآآن الآية الثانية في الملائكة والآن الآية الثانية الله عز وجل يخاطب بها من؟ الأصنام كما تقولون بل يخاطب بها الملائكة وكان هناك من يدعو الملائكة ويجعل الملائكة كذلك واسطة بينه وبين الله عز وجل من هم هؤلاء؟ الآن الطائفة الموجودة التي تجعل الملائكة واسطة بينهم وبين الله عز وجل كما يفعل الشيعة الآن مع الآئمة يوجد ما يسمى الآن بالصابئة الكثير منهم بالعراق لديهم بقايا من كتاب داود عليه السلام وهؤلاء يقدسون الملائكة يجعلون الملائكة واسط ويدعون الملائكة بل يعبدون الملائكة اليعبدون الملاعك هؤلاء الصابعة منهم الشيار العراقي المعروف عبد الرزاق عبد الواحد موجودين في البصرة موجودين في هذه المناطق العراق ولكن ليس لهم أي نشاط وتجدهم سبحان الله مع السنة سنة مع الشيعة الشيعة تجدهم يحتفلون مثلا بالعاشوراء مع الصوفية يحتفلون بالمولد النبوي أيه هو نفسه صابئة صبة هنا لا لا لا مو ص مو صلاة الله يهدي صبة هذولا باللهجة العامية لكن هم الصابئة لا لا لا ترحت بعيد يا <تصفيق> نعم هم مسيطرين في العراق على على محلات الذهب مسيطرين في العراق على محلات الذهب دائما تجد محلات الذهب صابره التجاره اكثر من التجاره ما لهم اي نشاط ما لهم اي نشاط نعم طقوس يلبسون أبيض ينزلون بالماء لكن من ميزة هؤلاء أنهم يجعلون الواسطة بينهم وبين الله عز وجل الملائكة يجعلون ملائكة يفعلون كما يتفعل الشيعة الآن مع الأهمة هم مع يذكرون الملائكة طبعا الرد واحد أننا أصحاب ذنوب بد أن يكون يوجد شيء مقدس يكون بيننا وبين الله حتى يستجيب الله عز وجل إذن إذا كانت حجة هؤلاء أن هذه الآيات نزلت في الأصنام فالله عز وجل ذكر كذلك عيسى عيسى ليس من الأصنام وهو رجل صالح ومع هذا رد على القوم الذي جعلوا واسط بينهم وبين الله عز وجل والآن أتى إلى الملائكة هل يوجد أحد يشكك الملائكة الملائكة الذين لا يعصون الله عز وجل خلقهم الله عز وجل لعبادته لا يعصون الله عز وجل يوجد أحد يشكك هؤلاء هل هؤلاء أصناب الجواب لا ومع هذا عندما يسأل الله عز وجل الملائكة يوم القيامة يجيب الملائكة يقولون سبحانك أنت ولينا من أنت ول أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون أو أكثرهم عفوا أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون وهذا يستنكر هنا الملاعك ينكرون الملاعك كما أنكر عيسى عليه السلام عبادة, عبادة النصارى لعيسى أنكرها عيسى عليه السلام وهنا أنكر من أنكر الملائكة كذلك ما يفعله الصابي أو غير الصابي فهؤلاء أصلا وقوله تعالى وإذ قال الله يا إيسى بن بريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب هذا يوم القيامة عندما يسأل الله عز وجل عيسى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قرأت قبل فترة كتاب بأحد المستشرقين ذكر هذه الآية قال لماذا يسأل الله عز وجل عيسى أليس الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون أليس الله عز وجل يعلم الضيء طيب لماذا هنا يسأل عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس ما رأيك يا خبراح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهي من دون الله بات الحج على اللصارى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 إنك أنت علام الغيوب فيها إثبات صفه ما هي هذه الآية فيها إثبات صفه فهذا الصفة دائما البعض يتردد راية أخوات أخوان صفه النفس تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فيها ثبات صفة النفس ولا لا. فيها ثبات صفة النفس. والنفس يعبر عنها عن الذات هنا. قيل طويل. والنفس يعبر عنها عن الذات. ذهبت بنفسي. صح. إذا ذهبت بذاتي أنا. أتاني معاوية بنفسه إلى بيته. يعني هو نفسه بذاته وصمني وهذا أثبات صفة الله فهذا إن كان يقولون بأن أن أن هذه الآيات نزلت في الأصنام الجواب لا هذا الله عز وجل خاطب هنا الملاعكة وخاطب عيسى عليه السلام ومع هذا أنكر هذا الفعل أنكر هذا الفعل الذي يقوم به الصابئة او النصارى عندما جعلوا عيسى واسط بينهم وبين الله او جعل الملائكة كالصابئة واسطة بينهم وبين الله حيالله عبد الله واضح يا اخوات المسألة ليست مسألة الاصنام فقط نعم يوجد ايات كثيرة نزلت في ولكن يوجد ايات كذلك انكرت على من جعل الملائكة واسطة أنكرت على من جعل عيسى عليه السلام واسط ثم يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب والأولياء كذلك يقول فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إلزام قوي إلزام قوي جدا جدا الله عز وجل نعم كفر من قصد الأصنام وجعلوها واسطة بينهم وبين الله عز وجل وكذلك كفر أيضا من قصد الصالحين وكفر كذلك من قصد الملائكة وكفر كذلك من قصد عيسى عليه السلام وجعلوهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل فالمسألة مو فالمسألة ليست ماذا تقتصر على فقط الأصنام لا بل حتى من جعل من الصالحين واصل فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه أي من الله عز وجل والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم هذه الشبهة هي القديمة اللي إلى الآن تترد لأنني أنا لا أقصد هؤلاء أنا أعلم أن الله عز وجل النافع الضار المدبر ولكن هؤلاء الصالحون أنا أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم الجواب أن هذا قول الكثار سواء بسواء وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم <تصفيق> هذه أكبر هذه أكبر شبه أهل الشرك أهل الأوسع منذ منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم وإلى هذه اللحظة تتكرر هي هي أمنا لا نعبد هؤلاء ونعلم أن الله عز وجل هو النافع الضار ولكن نحن نرجو شفاعة هؤلاء ولكي يقربون إلى الله عز وجل هذا ما يعني الجواب كما ذكر المؤمن إذا قالوا أنهم فقط يتقربون بها إلى الله عز وجل فاذكر قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلقا هذه الآية رد؟ على هؤلاء يقول واعلم أن هذه الشبهة الثلاثية أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيصر منها أي أن هذه هي أصاب الشبهة فإذا ضبطت أنت الآن يلم وأنا والجميع إذا ضبطنا هذه المسألة وهذه الآيات الشبهات التي تأتي أي يقصد الإمام في هذا الباب في هذا المجال في هذا الباب الشبهات التي تأتي بعدها أيصر منها وهات التي تأتي بعدها كلها ايصال يقول مؤلف في القار ااا خلونا نتوقف هنا في المتفجر خلونا نتوقف هنا إن شاء الله لأن ما بقي شيء الكتاب كله راح يختفي طيب هذا نتوقف هنا ان كان الصواب فمن الله عز وجل وحده هنا كان خطأ من نفسي والشيطان استغفر الله من ذلك هذا الله و بحمدك الشباب نائم لأم تستغفر فتنوي وكل ان شاء الله على نفس الموارب ان شاء الله ما نغير شيء وإياك يا خلق كريم وإياكم جزاك الله خير <تصفيق> طيب وين الأخ اللي اه... يقول الأخ إلا أتمنى عليك أن تذكر أخوان يختار اسم صحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكرون الناس الذين يبعين ربهم طيب هذا اقتراح من أحد الأخوان يزال أخير يقول أنا أتمنى من الأخوان وإياكم أخوان جميل آه راح من أحد الأخوة البداية عليكم السلام أتمنى من الأخوان اللي الوزرية أن يعني يتسمون بأسماء الصحابة الغير معروفين يعني إذا كان في اسم صحابة غير معروف يتسمى به حتى حتى يكون هذا الصحابي يعني معروف سيمو بلا، سيمو غلا، حياك الله. الآن أنا فاضي لك. حقيقة قبل قليل كان. الآن إذا جهز علاقة حتى أقدمك يا سيمو. الله جل يبي، بسمع صاحب وارج. من الإشكال اختلاف خديج يوجد إشكال. خصوصا كانت النية أو الهدف. تعريف الناس بهذا الصحابي أو الصحاب يعني في كلام لأهل العلم فترة يعني في كلام جلابي قصة جميلة أضيع الله الصحابي والله إذا في لبس نقف عند الدليل إن شاء الله إذا في إشكال يا لت أنا ما أدري والله أنا ما وقفت حقيقة على ما وقفت على أي قوم يمكن إذا قصد التمثيل التمثيل يختلف لا الدخول بالنكات يختلف عن التمثيل التمثيل معروف موقف أهل العلم التمثيل الصحابة معروف موقف موقفه العلم وهيئه كبار العلماء لا الدخول بالنكات والله العالم لكن إذا في قول يعني إذا في قول لأحد العلماء ما القول شو فيه خصوصا إذا كانت النية مثل ما ذكر الأخ اللي في الخاص هو للتعريف الناس بأسماء الصحابة التمثيل التمثيل فتح باب خطير من اللي سمحوا بهذا التمثيل يعني أرادوا مثلاً أن يؤثروا في الناس في بعض الناس. أنا ما أعلم مثل شخصية عمر بن الخطاب هل نحتاج إلى أن يعني نستخدم هذا الطريق لكي نوصل هذه الشخصية الرائعة لقلوب الناس ما أدري الآن قبل كمية مصلي مقطع عن طريق الواتس يعني كلام لعمر بن الخطاب وأخر شيء مطلعين الممثل اللي اللي خرج في هذا المسلسل مسلسل عمر بن الخطاب مدري شو اسم الممثل هو اللبناني شو اسم الممثل اللبناني اللي يمثل هذه الشخصية فنطلعين آخر شيء صورته ومقولة عمر ما استعبدتم الناس وقد ولدت أمهاتهم أحرار آخر المقطع بالواتساب وطلعين سورته فالآن خلاص اسمه سامر اسماعيل سوري لا أعلم الله وأعتقد أنه نصراني صح؟ كأنه نصراني خلص الآن الناس خذت أن شخصية عمر هو هذا ال... هذا الصورة لا أعلم الله مسلم ولا نصراني الناس خلاص يعني الآن هذا صورة عمر هذه، منظر مثل شخصية حمزة عليه السلام، حمزة رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. ارتبطت الآن من من صغرنا والآن عندما يفكر حمزة أنا إلى هذا اليوم، عندما يذكر حمزة أتذكر حمدي بغيث اسمه يا عبد الله. يلا محسن ايش اسم اللي مثل في فيلم الرسالة حمدي غيث الى الان عندما اتذكر حمزة والله العظيم لا شعوريا تجي قدامي صورة حمدي غيث ها خلص عبد الله غيث ولا حمدي غيث عبد الله غيث ففي شخصيات خلاص المشكلة أن الباب شخصية علي رضي الله عنه اللي مثلوها في فيلم عمر بن الخطاب رسم الوجه وطريقة الوجه هذه الصورة اللي عليها أخذوها من الصور اللي ينشرها الشيعة الاثنى عشرية يعني مصورين هذه الشخصية الوجه يعني ماخذين هذه الصورة من الصور اللي مثلينها اللي ينشرون هالشي على اثناعشريه يبيعونها بالمحلات ويعلقونها في المجالس فمسوين هذا الممثل بالضبط بالضبط كالصورة اللي مثلها الشيء على اثناعشريه لعلي وبعدين هذا فتح علينا باب يعني إذا كان في إيجابية واحدة لكن اللي السلبيات اللي تترتب على ذلك عشرات منها أننا فتحنا باب الآن بنضان هذا راح تشوفون مسلسل النبي صلى الله عليه وسلم على قناة على قناة على القناة الإيرانية على الفضائية الإيرانية تمثيل وتجسيد لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم طيب سيمو هم راح يقول شنو يعني؟ هم راح يقول وليش تمثيل شخصية؟ صح؟ صح ما راح تعترض للمتال؟ جماعة عدنان إبراهيم ما راح يعترضون على هالأمر صح؟ راح تعترض على تجسيد وتمثيل شخصية النبي؟ أنت وعندنا إبراهيم راح تعترضون ولا توفقون على قاعد يفكر ها لك وجهة نظر اسلم لي هالوجهة النظر اللي عندك فتحنا باب عظيم فتحنا باب عظيم يعني فتحنا باب عظيم سيد الصحابة بهذه الصورة. ثانياً أو ثالثاً، أنك في هذه المسلسلات مستحيل أنك تقدر تجيب السيرة كاملة. يعني تخيلوا أن مشيت عمر يوم طلع من البيت وتحرك وهذه هذه أكثرها كذب على عمر رضي الله عنه. وأره. لأن هذا اللي كتب السيناريو لابد أنه يطلع مسلسل من ثلاثين حلقة. طيب شو يحط فيها هذه الثلاثين حلقة؟ طيب سيرة عمر رضي الله عنه وارضاه لو تجمعها وتمثلها ما تطلع حتى عشر حلقات صح ولا لا فأنت لابد أنك تكذب على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حتى تطلع لنا مسلسل كامل من ثلاثين حلقة فلا بد أنك تخلي عمر يتحرك ويتكلم وتزيد و... ويتكلم مع الصحابة ويرجع البيت صح ولا لا حتى إيش؟ حتى يطلع لك مسلسل كامل من ثلاثين حلق لذلك لو تلاحظون من أجل الدراما نعم لذلك لو تلاحظون أن في بعض الأمور الثابتة عن عمر يطلعون معها صدع فاهمين شلو؟ يطلعون معها صدع يعني مثلا مقولة عمر متى استعبدتم الناس هذي إذا طلعوا يطلعون معها صدع الشكل مع خلفية أي أن هذه عن عمر طيب والأمور الثانية كلام عمر مع الصحابة حديثة مع زوجته مع طيب هذه الأمور كيف يعني هذه كلها مكذوبة على عمر طيب هذا كذب على هالصحاب الجليل صحيح ولا لا هذانا هيك عن الصحابيات اللي قام هذا المخرج بمواجهنا وبصورة يعني اللهم استعف ميكاب. هذ هلا موضوع ثال. خال زوجة عمر رضي الله عنه. رضي الله. لا. الله المستعان. فترتيب الصحابة نزلت فيها فتوى من هيء كبار العلم لأن السلبيات كثيرة جدا. سلبيات كثيرة جدا. والإيجابية الوحيدة التي ركز عليها من أفتى بإخراج هذا الفلم فهم مجموعة كعبدالوهاب القريري سلمان العودة يوسقى رضاوي مجموعة أنا أشوف الإيجابية الوحيدة إذا كانت إيجابية أنهم استطاعوا أن يعني يفرضوا شخصية عمر رضي الله عنه أرضاه على بعض المخالفين مثلا الشيعة ورأيت بعض الشيعة يعني تابعون المسلسل شوية متحمسين لكن سلبيات كثيرة جدا نعم أنا أقول أن هذا يمكن إيجابية رحلة لكن سلبياته أكثر منها كاف الكذب على عمر بن الخطاب حتى يطلع سلسل من 30 حرم فالواحد يقرأ من كل النواحي من الجوارب حتى الله مستهل هذا غير فتح الباب الآلي الرافض تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ومسلسل يقولون بأنه تعالوا رقع الآن في رمضان العون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كارشي يا ابي هو وعاد إذا جدتك سالفة رزية الخميس هاي عبد الله تعال يتفنن المخرج رزية الخميس والغدير خوب يو هذه يجيبون لها مشاهد خاص نستخفر ايش حيا الله صالح. نعم تنسى كثير. والله إلى الآن ما أذكر. حي الله ضاري عليكم السلام. عليكم السلام. حيا الله صالح. والله إلى الآن ما أشب شيء مفيد عن MBC حقيقة أو ما سمعت حقيقة الأصلا هذا القناة ما تنح كنت تابع فقط داود الشريان برنامج الثامنة بعدين يوم صار تافه حاشاكم تركت هياك الله يا محمد هياك الله يا أخي الكريم يا أهلا بظار يا أهلا مرحبا السؤال ما حكم تسمي أسماء مستعارة خاصة إذا كان الإعلام كالصحابة العلماء كان يسمى الشخص كرسو بن ولا ونحو ذلك الجواب التسمي أسماء مستعارة أسماء صحابة رب الله عنه السؤال الأولى لا يخلق المحاذير لا يخلو المحاذير أول أمام هذا من الانتساب غير الأب هذا من الانتساب غير الله وهذا أمر بغاية الخطورة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب, من انتسب لغير أبيه وإلى غير أبيه وتولى غير غير مواليه فعليه لعظة الله والملائكة والناس أجمل فهل من ما أجمل أن هذا الانتساب إلى ذلك العالم ربما كان سوى بنساعي به فما كان سويا في الإساءة فإذا أخطأ هذا الشخص توجه الكلام إلى اسم ذلك العلم فيخطأ الصحابي أو العالم باسم الرد على هذا الكاتب وإن رغي أن تصال أسماء الصحابة رضي الله عنه أسماء العلماء عن الانتذان في التمثيل أو التسمي بأسمائهم واسم أبائهم الآن الواحد أو اسم الصحابي أو لقبه كما يسمى بعضهم كما يسمي بعضهم نفسه بعمر باره هذا الأصل ولا ذلك ولا أظن أن هذا حرج ولا أظن أن هناك حرج أن يتسمى الشخص باسمه الحقيقي مثل عبد الله إذا كان اسمه أحمد مثلا ولا لا يتسمى بأحد إخترناه كريما أولادي ومنادا بها والله أن الشيخ الله سعيد هذا وجهة نظر صح ولا لا أنا والله أول مرة أقرأ هذا أنا والله أول مرة أقف على هذا لكن فرحة قد من هذا وجهة نظر لها اعتبار كبير الذي يتسمى بعمر الفاروق مثلا صح يعني أي خلاف بينه وبين هذا العضو عمر الفاروق راح يصعد الشيء عمر الفاروق كذا ما كذا كذا يقعد يسن أي بالنية ما لها الدور أو الاسم؟ والشيخ في بداية الفتوى ماذا قال قال التسمي بأسماء مستعارة لا يخلو من محادير لا يخلو من محادير نعم قد يكون في فائدة كما ذكر عن أخف الخاص معرفة الناس بأسماء هؤلاء الصحابة لكن لا يخلو المحاذير من هذه الأبواب اللي ذكرها شيء قد يكون في السبب أو حفيد معاوية. حياكم السلام أيها المسلم. شرايك. أو قال حفيد معاوية حفيد عمر. الإمام الحجة هذا أقصد يقصدون فيه المهدي مهدي الشيعة 22 أمير المؤمنين ما أدري أشوف حتى في يعني أمير المؤمنين أشوف حتى في تسكية للنفس صح ولا لا كأنه لا يخلو من تسكية للنفس أمير المؤمنين كأنه في تسكية للنفس أنت من حتى تتسمى بأمير لفظ الإمام الحجة ما أدري لكن أنا شوف أكثر أخوان اللي يتسمون بالإمام الحجة يقصدون إمام الشيعة هذا مسرد إمام الشيعة المسرد نحيى الله بوشاري أهلا مرحبا لكن الله أعلم أن فتوة الشيخ عبد الرحمن السحيم كما ذكر قلم رحم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيرا محمد أن لا تخلوا المحاذير أن الصب... السبع قد, إلى... السب قد يتوجه مباشرة إلى الصحابة السبع قد يتوجه مباشرة إلى الصحابة شروط الخلافة أن يكون مسلم أن يكون عاقل، أن يكون استطيعا لديه خبرة عسكرية مثلا في شروط وضعها أهل العدو كثيرة وشرط كذلك أن يكون من شروط الاختيار أن يكون من القريج إن هذه الشروط من أهل الحل والعقد فالحمد لله نعمة لكن إذا ما توفرت وأتى شخص لم تتوفر به جميع هذه الشروط أو من هذه الشروط أو طبعا في شروط لابد الإسلام لابد فلا يحق ولا يجوز أن يتولى الكافر على المسلم لكن إلا ما توفر مثلا شرط القريشي هذه ما توفرت في كثير من المواقع هذا له ولاية ولا ما له أم له ولاية على المسلمين السمع والطاعة بالمعروف إن أخلنا بهذا الشر ما تحضرنا الآن كلها هذا تكلمت من ذاكرة أرجع على كتاب السياسة الشرعية بشيخ الإسلام التينية يعطيك شروط كلها تقريبا عشر شروط منها البلوغ ومنها الإسلام منها أن يكون عاقل منها أن يكون القريش منها أن يكون آآ آه... زياد او عالم في مسائل الحرب شت كامك لا اشيلك الطاق على عينك طيح بس عينك شت كان يقول خولوان خولى مراد مو مراد خولا صالح خولا صالح وين سؤالك الله يبارك يقول يوسف ما فايده من طرح الخلافات اللي كانت بين الصحابة العوام ما اقصد هنا بشكل عام بالقنوات صالح موجود صالح موجود الله يبارك فيك الاصل الاصل ان الانسان لا يذكر الخلافات التي جرت بين الصحابة هذا الاصل ذلك حتى في عقيدة حياك الله أبو علي ان يا أبو علي موتولي انت ما تعرف <تصفيق> لذلك حتى لو رجعت إلى كتاب كتب العقيدة كتب العقيدة عند أهل السنة هذا اللي عندي والله يفيدك ولا ما يفيدك كيف؟ هذا اللي عندي الشروط اللي عندي اللي أذكرها ذكرها أهل العلم ذكرتها لك. شي سوي أصر نفسي ولا أذبح نفسي عشان أجاوبك هذا اللي عندي قول الشبه اللي عندك اختصر الموضوع ويقول هل هذه الشروط توفرت في أبو بكر وعمر ومعاوية اختصر الموضوع وعد الشبه هذا هذا ذا انت شيعي 12 وذا تكفيري قول الشروط هذه توفرت بأل سعود وخلص من الموضوع لا تقعد الموجودة ومشاري ولكن انت بقولك لا تقعد تمغرط واجد ايه لا احترام الجميع وعتد وإذا شيء يقول هذه وإذا تكفير يقول هذه الجملة وخلصنا نرجع لأخوله صالح طيب هذا اللي عندك شا سوى الأصل في عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوف لذلك لو رجعت إلى كتب العقاد عند أهل السنة كل هذه الكتب كل هذه الكتب تقول لك وعدم الخوف ما شجرة بين الصحابة والإمساب فيما شجرة بين الصحابة هذه عقيدة. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة عدم الخوف فيما شجرة بين صحابة لا نتكلم ما شجرة بين الصحابة بين علي ومعاوي عقيدة الصحابة هذه عقيدة بين أهل السنة والجماعة لكن أحيانا نكون عليكم السلام سامو جاهز تكمل مع أخونا موحد لذا حاب نقدم لك محاول ثاني قطعت حوارك أنا قبل قليل كان عندنا درس إذا جاهز لا بس يعني